هذا ديننا دين الإسلام السلام عليكم ورحمة الله أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذكرين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين هذا ديننا ولقاء جديد مع فضلة الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل في قضية في منتهى الخطورة وخلق نستطيع أن نقول أنه بدأ ينفرط عقده من المجتمع المسلم إلا من رحم الله لدرجة أنت بتكلم حد تقول له حادة وتقول له سر يقول لك سر كبير الدنيا هتلف تلف تلف تلف تلف واحد بيحكي لك هذا السر اللي أنت قلته ده دليل الحقيقة على أن المجتمع ما بيعرفش قيمة خلق كتمان الأسرار التي أودت بمشاكل كثيرة في حياتنا ولنا وقفات من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومن وقائع السيرة ومن كلام وتوجيهات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم السلام عليكم شيخ حسين وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحياة يمكن كان أفتكر سنة سبعة وستين كانوا عمدين حاجة اسمها يعني مطار سري فكان بتاع الميكروبوس بينادي بالشارع يقول له المطار السري المطار السري حاجة من هذا القبيل فالحقيقة موضوع لما سمعته ابحكني لانه المجتمع يعني كتمان الاسرار بالنسبة له بقى حاجة بيستهان بيها اوي سواء علاقات زوجية مجالس كثيرة افشاء اسرار طبيب عن ممرض عنده قص على هذا حازم سكرتاريا الموضوع ذات عايزين نقف وقفات محددة في قيمة هذا الخلق في المجتمع وما يعني يثمره من انضباط في المجتمع نعم بسم الله الرحمن الرحيم اولا دعنا ننطلق اولا مما تفضلت به حضرتك من فكرة لتكون هي مفتاح الخير ان شاء الله المجتمع الذي تكون فيه المساحة مفتوحة لموجات اي كلمة تقال مجتمع متاح لمن لاعدائه ببساطة ان العدو يستطيع ان يرمي في المجتمع اي كلمة والمجال مفتوح فيستطيع ان يثير الشائعات طيب نحن لا نتكلم عن الشائعات فقط نحن نتكلم ايضا عن حظ الاسرار الحقيقية هي الصفة واحدة ان يكون الانسان قادرا ان يكون هناك بين اذنه وبين لسانه في هذه المنطقة أن يكون هناك حاجز يمنع أن ما يسمع يتكلم به نعم. لذلك ما الذي فعله الإنسان الإسلام أنه غرس الصفة قال الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم, وسلم. وسلم. كف المرأة كذبا أن يحدث بكل ما سمع مم. بس في المنطقة سيبة خلاص إذا المساحة ما بين الودن واللسان مفتوحة كفاية عليك كذا إنه يعني على على من يفعل هذا ليكون كذابا مم. كفى بالمرء كذبا أن يحدث نا. بكل ما, ما سمع يعني ليس هناك شيء يفصل بين السماع وبين الكلام كذلك إذا سمعت ثم حدثت لقى لا فإن الله سبحانه وتعالى أنشأ أيضا هنا إفل ليقفل, ليقفل به فقال الله عز وجل مثلا في مثل هذا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاع به يعني هو, هو يعاتبهم ويلومهم يقول هل كلما جاءكم أي أمر يؤدي الى امان او يؤدي الى فزع اذعتموه هكذا اما كانت لكم عقول لتتدبروا اذا كنتم تقولون او لا تقولون فانشأ مرة اخرى حارسا ومزنق مزنق جديد يؤف عنده الكلام ثم جاء ايضا نص ثالث يحدثك عن ان المسافة بين السماء وبين القول لابد ان يكون فيها حراسة وهي ان الله سبحانه وتعالى جعل أن ما يسمعه الإنسان لكي يقوله لكي يرده على المجتمع لكي لابد أن يتهم نفسه يقول ما يكون لنا أن نتكلم بهذا ما يكون لنا أن نتكلم بهذا عن إيه؟ عن بعض الأشياء التي يتوفر فيها مثلا أنها إساءة للمجتمع أو لبعض أفراد يقول ما يكون لنا أن نتكلم بهذا هذه آية هذا نص هذا كلام الله عز وجل في التعليق على حادثة الإفك نعم. في سورة النور في الآيات العشر المفصلات نعم. ما يكون لنا أن نتكلم بهذا نشأ عن جماع هذه النصوص ومعها نصوص أخرى طبعا أن المسلم أصبح عنده بين السماع وبين القول لازم يفكر هل هذا مما يمكن أن يتحرك به لسان أو لا؟ كمبدأ، كخلق، كصفة في المسلم، كشيء في صياغة المسلم في تضبيته، كإنسان إنه لم يعد هذا هو الذي يسمع فيقول لا هذا لا وجود له إلا بإهدار قيمة إسلامية ولذلك تعجب في الروايات. وده أعظم شيء في مسألة حفظ السر الحقيقة إن في الروايات حتى الآن الروايات يعني إيه مش مش القصص الأحاديث الأحاديث التي تروى لنا، تلاقي مثلا قصة فقام رجل عمل حاجة وحشة تلاقي الراوي يقول فقام رجل فقال فقام رجل ففعل فجاء رجل ف... يعني مثلا اسمه إيه الرجل اللي قال ولكني أحب الزنا ولا, يعرف. ولا حد يعرف مع انه قالها على ملئ من البشر مش كده ويف قال له يا رسول الله انا رجل احب الزنا فروية الواقعة وروية السؤال وروية الجواب وستر اسم الرجل عبر القرون لا نعرف من هو مع انه صحابي كان ممكن يقال فقام فلان الفلاني فقام كذلك كذلك وقاع اخرى على فكرة كثيرة متعددة بهذه الصورة وتذكر اتذكر حضرتك يمكن دي فيه وقع نزلت بسببها صورة كاملة يعني صورة الممتحنة مثلا. الصحابي الجليل اللي هو حاطب ابن بلتعة وكان من شهيدي بدر لما يعني كان النبي رايح يفتح مكة وبعد بس رسالة مع المرأة وده كان نوع من إفشاء الأسرار يعني القرآن أدب المسلمين بهذا الشكل وتصور لنا هذا المفهوم في مسألة إفشاء الأسرار منها من وجهة نظرنا المعاصرة دلاتي دي جارمة يعني. انا مش عارف حضرتك تقصد اي المعنيين اللي انا هقولهم صدق. لكن المعنيين الاثنين شيء عظيم جدا نعم. قصه حطب ابن ابي بلتاعه دي قصه افشاء سر عسكري دي نعم. كارثه دي دي نعم. مساله ده احنا كده بناخد الموضوع لجريمة افشاء سر عسكري ولكن انا مع انا الله طب يا شيخ حازم انت قاعد تقول ان الرواه لم يكونوا يذكرون اسم من يسيء طب حاطب ابن ابي بلتعى افشى السرهوت ومع م. ذلك ذكر اسمه انه حاطب ابن ابي بلتعى لماذا لم يستروا عليه لانه ذكر اسمه يترتب عليه حكم شارع خاص به هو اللي حصل انه افشى سر سرا عسكرية م. المفروض تضرب عنقه دلكن يعمل عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب إنما الرسول عليه الصلاة والسلام قال ده لن تضرب عن قداب الزات لسبب خاص به نعم. أنه ممن شهدوا بدرا وهؤلاء لهم في الشرع أحكام خاصة به فذكر اسمه ليعلم سبب عدم إيقاع هذا الحكم عليه نعم. إنما إفشاء الأسرار العسكرية دي كارثة كبيرة ولذلك أنا أنتقل إلى أم حبيبة بنت أبي سفيان أم بنت أبي سفيان في غزوة الفتح زوجها رسول الله وقائد جيش المسلمين وأبوها أبو سفيان هو قائد جيش المشركين وجاءها أبوها إلى بيتها يحاول معها أنها تحاول يعني تحل مشكلة أن الرسول عليه الصلاة والسلام سيحارب مكة فلم تفشي سر النبي صلى الله عليه وسلم لم تفشيه ولم تفشي سر الجيش وهي عارف أنه راح يحاربه والرسول كان قد أخفى هذا فلم تفشي السر وبقي أبو سفيان لا يعلم وهو مع ابنته لم تقل له يا أبتي إن يعني إلحق نفسك الرسول جاي يحاربكم لم تقل له هذا بل إنني أذكر واقعة أضخم عشان تعرف السلام المجت... والله عشان تعرف الإسلام بيربي المسلمين الصغيرين إزاي أنس بن, مالك ما؟ أنا... أيوة. أنس بن مالك كان خادم عند الرسول عليه الصلاة والسلام خادم في بيته واللي وديته ليخدم أمه. أمه. امه امه انا سيدني مالك يسمعه امه سليم السيد حزم ابي ما تحكي الواقع دي انا عايز حدكة تستكملها انا اسم في يعني لكنها رسالة برضو انو ده بيحصل في المجتمعات دلوقتي الخادمات في البيوت يعني بعضهن والخدم في البيوت بعض بعضهم بيخرج من البيت لما بيروح كل أسرار البيت في علاقة الزوج بالزوجة وخلائطهم ومشاكلهم واللي دخل واللي خرج دبئ متاح، فيمكن ديك رسالة موجودة من السيرة لهؤلاء يعني. لا شك أننا نتكلم عن مسافة تقع بين الخادمة التي تفشي أسرار البيت. وبين السكرتيريا اللي بتتاجر بأسرار علية القوم يقولك نعم. فلان كان سكرتير عند الوزير الفلاني وده كان نائب الرئيس الفلاني وده كان محساعد المحافظة الفلاني فلما يطلع يكتب مذكراته في إفشاء أسرار الوزير وبيته عشان يبيع وعشان يبيع. يكسب نعم فأصبحت تجارة إفشاء الإسرار فأصبحت الخادمة الصغيرة تفشي السر وهذا يفشي السر ذلك يقف الإسلام حارسا على هذا تماما لدرجة أنه أقف دائما أمام هذا الحديث بتدبر كبير أن من سمع من أخيه حديثا يكره أن يعلم عنه يعني المتحدث حتى قالوا لكن يكره فيما بعد أن يعرف عنه نعم. فإنه أمانة عند السامع حتى وإن لم يستكتمه نعم. صاحبه إذا حدث الرجل الرجل ثم التفت فهي أمانة فهي أمانة, أمانة. نعم. فهي أمانة. نعم. لكن كمان أنا بقول أنه أن تروي عني ما دمت أنت في تقديرك قلت لا بس يمكن هو ما يحبش أن أنا أقول كده لا يجوز نعم. ليه لأن أصبح هذا الكلام سرا نعم. نرجع الوقت أنس بقى شان برضو حضرتك أنا قطعتك فيها يعني وقعت أنا سبن مالك آه نعم نعم نعم, نعم وقعت أنا سبن مالك ووقعت أنا سبن مالك, مالك هو هو كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام وهو طفل صغير نعم فلما في يوم من الأيام خرج فنادته أمه, أمه تعال يا حبيبي رايح فين لولد صغير ممكن يلا رايح اشتري كذا رايح ابلغ فلان حاجة بسيط قال لا لا دا سر الرسول عليه الصلاة والسلام دا سر من أسر الرسول عليه الصلاة والسلام فالأم نديت له تعالى أي واحد يتوقع انه تعالى دي تقول له يعني سر على ماما آه <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> كويس قوي على ماما دي <تصفيق> كويس يعني يعني فقالت له يا ابني إياك أن تفشي سر الرسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر لدرجة أنه قال لتلميزه ثابت البناني ولو كنت حدست به أحدا لحدستك به آه. يعني عمر طويل ولحد النهاردة نحن عاديين والقيامة حتقوم ولا نعرف لماذا أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يعني فيما أرسل رسول الله صلى الله أنا سبني مالك وبيني وبينك هيبقى سر إيه يعني تا طفل سنه عشر خمساشر سنة راح يشتري حاجة ماذا راح يشتري يعني إيه آه. سر في الموضوع الرسول هيسر إليه إيه نعم يعني مش هيقول له حاجه مثلا ده ده مثلا حسين بتقالي وحط حتى هم تربوا على ده معايا حتى لو أصر إليه رسول الله سرا مهما كان صغر سنه ما اعتقدش ان هو التربيه العاليه نعم لا لا اقصده انا ده لا اقوله, أنا أقوله إنه يعني ان انه راى ان سر برغم أن السر غالبا من قراءتنا للحدث سر ليس بالفداحة التي يعني يمكن مسألة بسيطة يعني ما هو ما أولا الرسول ليس عنده عورات ليظهرها نعم. ده هو رسول ظاهرا كباطن و... يعني مسألة و... و... و... فإذا الخادم الصغير أهل لحفظ السر والسر بسيط مع ذلك لم يذعه وعلى الجانب المقابل نعم. انظر كيف ارتج الكون لإذاعة سر آخر من بيت رسول ده سوف نعرف هذا السر الذي در... ارتج له هذا المجتمع بعد هذا الفاصل فابقوا معنا هذا ديننا دين سلام كل إنسان السلام عليكم ورحمة الله قبل الفاصل توقفنا مع فضيل الشيخ حازم عند سر افشي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فارتج المجتمع وحدثت حال الطوارئ هنعرف إيه السر مع الشيخ حازم نعم حياك الله يعني لم يكن أحد ليتصور أن يطرح الإسلام قضية طلاق في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يكن أحد يتصور أن بيت النبوة بين زوج وزوجة والزوجاتهن أمهات المؤمنين والزوج هو رسول الله وخير خلق الله أن تكون أن يقال عسى ربكم إن طل عسى طلق كنا لذلك أحكام الطلاق في بيت النبوة نزد بأي سبب بسبب إفشاء سر وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وعرفه الله سبحانه وتعالى وأظهره الله عليه عرفه الله سبحانه وتعالى أن السر قد تم إفشاءه فأظهره يعني أطلعه وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض ثم إذا بالله سبحانه وتعالى يقول إن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير كل هذا لإفشاء سر كل هذا لقيامه بحيلة صغيرة لا. في بيت النبو فالحقيقة أن مسألة إفشاء أسرار بيوت الزواج أصلا حتى تحريمها إنما جاء في من باب الأمانات في آيات الطلاق لا في آيات الزواج. لا. يعني إنه عندما يحدث انفصال وانفصام في عرى الزوجية فإن الله سبحانه وتعالى يعظ المؤمنين والمؤمنات ألا تقوم ألا يقوم الزوج بإفشاء ما اطلع عليه من أسرار نتيجة الزوجية، وألا تقوم الزوجة بإفشاء ما اطلعت عليه من أسرار نتيجة الزوجية. لا. إذا نحن أمام دين يحرم على الخادم أن يفشي السر، ويحرم على الزوج والزوجة إفشاء السر والنبي عليه الصلاة والسلام عظم من شأن من اطلع على سر لزوجته ثم اصبح يفشي سرها نعم. او الزوجة تطلع على سر زوجها ثم تصبح تفشي سر هذا الزوج ايضا زوجته نعم. او زوجها نعم فكذلك في حقيقة الامر تجد انه في المجال العام في مجال الطب والقضاء والمحاماء والحازم والحاجات دي كتير يعني نعم. حتى في مسألة تسريب بامتحنات نعم يعني حتى في الحدود حتى في الستر على الحدود يعني مثلا متى إذا وقعت جريمة زنا متى يقام عليها الحد إذا كان الزاني والزانية لم يتحفظ لدرجة أن الحد قد بلغ درجة من الشهر أصبح حديث المجتمع يشهد عليه أربعة الأربعة تفر يشوفوا جريمة زنا ده مش جريمة مختفية بقى مش واحد ما إنما لو أنها لم تبلغ هذه الدرجة من الشهرة البالغة ونحن ووو يعني ربما في الكتب كانوا دايما وهم بيهاجموا الشريعة الإسلامية يقولوا يقولوا ده لم يثبت الزنا أبدا بشادة الشهود ويعني كده مع معناه إنه المستحيل لا ده هو كان مستحيلا لكن اليوم عندما تجد أفلام البالغة تصور في مصورين وإضاءة وإخراج وغيره ما أصبح شرّبعة ولا أربعين ولا أربع مية أصبح ملايين فأشوفهم. فأصبحت مسألة إذن فشرع الله ليس لغوا هما بيعيدين يقول لك إن أربع شهور تحصل شيء يعني كلام ما ب... لا الله تعالى لأنكم رأيتم مستوى لم تكن الفاحشة فيه مذاعة ولا معلنا بها إلى هذه الدرجة أما الآن فقد فشت نتيجة ماذا نتيجة عدم التحفظ شيئا فشيئا إنما لو أن إنسانا رأى جريمة فإن الستر على هذه الجريمة يكون أفضل ما دامت لم لم تصل إلى تهديد أمن المجتمع من ناحية. والله صاحبها مُجَهِّر بها ومكرر لها يعني. ولذلك يعني. قال الله عز وجل وهو يؤكد لنا هذا المعنى وهو يأخذ على الذين يحبون أن تشيع الفاحشة. الفاحشة في الذين أمن. ما معنى تشيع؟ أي أن هذه الفاحشة التي كانت في نطاق ضيق وفي إطار بسيط نتيجة إفشاء السر أصبحت شيئا معاللاً به ده نعم. فلان رؤية في المكان فلاني تفعل كذا نعم. ده فلان فهذا في حقيقة من إشاعة الفاحشة ومن هذا صحف التي تنشر أخبار الجريمة أو أخبار المجتمعات الفاسقة من مجتمعات يعني التمثيل والفنون وما إلى ذلك مما تشهد فجورا بالغا أو ما إلى ذلك نعم. فيحدث نتيجة لهذا إشاعة أن الفاحشة الموجودة في مكان ما تصير. فإذن إفشاء السر في الحقيقة يعني ليس يعني هذا مما لا يجوز مطلقا على أي مستوى من المستويات كان نعم طب أستاذ حزم يعني احنا برضو عايزين نتوقف عند قضية مهمة البيوتات بسبب هذا الأمر يعني إفشاء الأسرار لأنه ساعات بتصل حالات الطلاق والمشاكل والقصص بتكبر جدا في المحاكم بسبب إفشاء سر قد يكون الزوج عنده مشكلة عنده مرض عنده حاجة تفشي الزوجة السر لامها وأمها تقول نفس الكلام بيحصل على مستوى الطبيب النفسي اللي ممكن ببساطة شديدة واحد يروح له عشان يتعالج فإيه ده بيقوله ده أنا جالي فلان الفلان مبارح ويبتدي يحكي حضاك بتنظر الخلل ده جي منين يعني عين المجتمع المسلم منضبط بضوابط قوية جدا في هذه المسألة من قرآن ومن سنة ونقاع لدرجة أنه في صحابي مجرد ما قال اليهود بس كده وأشار بياله إلى أنه الزبح لما قالوا أن ننزل على حكم محمد هو للحظة قال أنا أفشيت سر رسول الله وعاقب نفسه العقاب اللي هو راح في رابط نفسه سرية المسجد وهكذا إزاي نعيد الأمر ده مرة تانية للمجتمع ونعمل هذه النصوص فيه ما هو حضرتك بتقول المجتمع المسلم منضبط بهذه الضوابط صحيح لكن من قال إن المجتمعات التي نعيش فيها الآن مجتمعات المسلمة بمعنى مش بمعنى كفار لكن بمعنى أنها منضبطة بالإسلام أصلا ما هو نحن لم نصر إلى إفشاء الأسرار إلا لأننا صرنا بعيدين عن منهج الإسلام نعم فأصبحنا مسلمين نعم ولكن لسنا منضبطين بمناهج الإسلام إنما منهج الإسلام في الحقيقة يجعل الستر من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة نعم ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة نعم ومن نزع الستر بقى من تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو, يفضحه ولو في قعر داره ولو في جوف, جوف رحله ولو في أسر في أخص أماكنه لا ليه أنه يتتبع العورات فالحقيقة أن المسلم في هذه الحالة يخاف أن ينطق بكلمة الواقع التي تفضلت بها حضرتك عن هذا الصحابي هذا الصحابي في حقيقة الأمر ودائما نحن نحذر الناس من اليهود للؤمههم البالغ اليهود كم استخرجوا من أهل الطاعة معاصي نتيجة اللؤم وال... هذا الصحابي من كرام الصحابة و... وهو بستقيم على منهج الله ومن... لما تقرأ... ترجمت هذا الصحابي في كتاب الإصابة تشعر أنه من كبار الصحابة ومن كرامه لكن لحصل أنهم لما حوصر اليهود حصارا شديدا جدا وجدوا أنهم سي... سيخنقون ويموتون فكروا فكرة في منتهى اللؤم قالوا له طب احنا قبل ما ناخد قرارنا الاخير عندنا طلب بسيط ممكن تبعت لنا فلان الفلاني ده لو سمحت ده, ده ده ده بيننا وبينه يعني كان ولينا بيننا وبينه موده وعيش وملح زينا كان في بيننا وبينه حلف نعم كان حلفنا نعم في قبل الاسلام فنستشير وهو من رجالتك يا محمد وصحابي بس نستشيره فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابعثوه روح اذهب فذهب الرجل اليهود ماذا فعلوا هم مش دخل كده مش قال الستات والصبيان خش يا ابن انت وهو خش يا ست خش دخلوا النساء تعالى عشان يقعد مع الرجالة ده هم بعثوا في وجهه النساء يلطمن الخدود والاطفال, والأطفال يبكوا يسرخوا ياد الضياع وروحنا في ولا يعني حاجة صعبة كويس فوصل الراجل الاوضى الجوانية عند سيد القوم وهو مستوي ودول كانوا حبيب وكان بيخلش كان حليفهم في الجاهلية كانوا يدخلوا بيوتهم وأكل عند هذا وزار هذا يعني فلما دخل دخل مستوي فقال له ايه رأيك يا ابا لبابة نعمل ايه في الموضوع ده انا ننزلوا على حكم اه يعني دلوقتي نستسلم وننزل على حكم محمد ولا ايه الاخبار ابو لبابة كان قد علم بصفته في جسد الامة الإسلامية انهم سيقتلون كان يستطيع أن يقول لهم أسلموا يا جماعة هذا هو الحق هذا دين الله يا جماعة أماءنا لكم أن تعرفوا الحقيقة أن تتركوا عذاوة الله ورسوله أنتم خنتوا أنتم عملتوا شوية لانتوا عملتوا مؤمرة لاغتيال الرسول عشان ترموا الحجر من فوق الجدار تهشموا دماغوا دي جريبة خيانة عظمة يا ناس حقوقت فتوفيقوا ألم يأني للذين أمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله كان يستطيع أن يتخذها فرصة للدعوة ولكن لؤم اليهود الذي جعله بهذه الصورة جعل يقول لهم لا تنزلوا على الحكم إيه دا أنتوا ولكنه لم ينطق لهم أشارة ب... بس هات انتهوا وفورا في طرفة عين يا شيخ في طرفة عين ما زالت. قال فما زالت قد ما تنفستش حتى علمت أني خنت الله ورسوله الله. الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول لو كان جاءني لا له أوه. لكن هو من شدة شعوره بأنه أفش هذا السر وإن كان لم يقصد في لحظة انفعال هو فلت من نعم. فلت منه نتيجة الستات اللي بيلطموا والصبيان اللي بيصرقوا والحالة الكرب اللي هما موجودين فيه في أفلتت منه نعم. ولم تبقى عنده إلا طرفة عين عرفت فورا نعم. لكن هي حرك ده, ده لسانه ما الحيش يتحرك فالذي نعم. حدث أنه ذهب وربط نفسه في سهرية عمود من الأعمدة الموجودة وعلى فكرة موجود. هذا العمود نعم. موجود حتى اليوم نعم. في, في صنة التوبة في ال في, في الروضة في روضة في الرسول الروضة في مسجد الرسول في الروضة ومكتوب عليها هو العمود زمن كان اسمه مستوانة لأنه مكتوب عليها مستوانة أبي لبابة مستوانة مكتوبة حتى الآن مستوانة أبي لبابة بروح أشوفها ووو و... بيني وبينك بلزق لا ده أنا بلزق في العمود ده <تصفيق> <تصفيق> أيها والله أتكئ عليه بظهري وثم ألزمه ببطني أحيانا ولا حد عارفها ما أعمل إيه إنما أنا لأنه في هذا المكان تنزلت التوبة تيبة <تصفيق> على أبي لبابة نزلت التوبة <تصفيق> وفي هذا المكان جاء النبي عليه الصلاة والسلام فحل وثاق أبي لبابة حل الحبل وأطلقه فده ده مكان الرحمات فإذن يعني الفكرة الحقيقة إن أنا عايز بقول إيه سيبنا من كل الكلام اللي قلته ده الفكرة في صناعة الصفة في داخل المسلم نعم. صناعة الصفة ان الواحد يبقى عنده نعم. لا يتكلم إلا بنية صالحة ووالله حتى يعني السيدة عائشة تروي بعض الكلام عن عن ضرائرها نعم. ما تقولش عنه حاجة فيعني كم ستر المسلمون جزا الله فضيلة شيخ حازم صلاح أبو اسماعيل لازم نسمع عن مجتمع بهذا الشكل وننزل هذا الكلام على أضلط الواقع, الواقع في مجتمعنا عشان نشوف الطبيب اللي بيفشي سر مريضه المدرس اللي بيفشي أسرار الامتحانات ويسربها جرائم كثيرة جدا في إفشاء الأسرار لدرجة انه شوف زمان واحد كده جميل في مشكلة بينه بمراته يقولوا له إيه, إيه اللي حصل يقول ما كنت لأفشي سر زوجتي فلما طلقها قالوا له طب تعال بقى إيه اللي حصل قال ما كنت لأفشي سر زوجتي غيري مجتمع محافظ. محترم انتصر بهذا المعنى هذا ديننا على وعد بلقاء جديد وفضل الشيخ حزم أترككم في رعاية الله وأمنه سلام الله عليكم ورحمته وبركاته هذا ديننا دين سلام